وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام الإصلاح على منهاج النبوة هذه خطبتنا اليوم بمشيئة الله عز وجل وهذا الأمر ربما سمعه بعض منكم سمعه مني كثيراً في اللقاءات والدروس والمؤتمرات الماضية التي تعقد هنا وهناك ولكن لا بد في مسجدنا المبارك أن نقف وقفة حتى ولو كانت مكررة بكل تفاصيلها وقد قال الله عز وجل وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين إننا جميعا أيها الإخوة الكرام نبحث اليوم عن الإصلاح والتغيير وكل منا له وجهة نظر في هذا الإصلاح وله اتجاه فكري معين يريد الإصلاح من خلاله والمصلحون يقولون لا نريد إلا الإصلاح والمنافقون والمفسدون يقولون ما نريد إلا الإصلاح هناك إصلاح على الطريقة الديمقراطية كما ذكرنا من قبل وهي حكم الشعب بالشعب فلا تكون السيادة لله ولا تكون السيادة لدين الله وإنما تكون السيادة لأفراد الشعوب يحكمون أنفسهم بأنفسهم يستصدرون قوانين من أنفسهم ليحكمون بها أنفسهم دون تقيّد بشريعة الله عز وجل ودون تقيّد بكتاب ولا بسنة وهذا ليس إصلاحاً بل هو التخريب بعينه لأن الشعوب إذا حكمت نفسها بنفسها أهلكت نفسها بنفسها وهناك إصلاح على الطريقة العالمانية القذرة المقيتة الفاجرة التي تحاول دائما أن تصطاد في الماء العكر وأن تتسلق على أكتاف العباد لتصل إلى مآربها من الفساد والإفساد ولن يمكنها الله بإذن الله عز وجل هؤلاء العالمانيون الذين يرون الإصلاح كل الإصلاح في أن لا تقوم للدين قائمة وأن لا تبقى منه بقية وأن لا يكون هناك من يقول قال الله قال رسول الله ولكن يريدون أن تقول قال سارتر قال جانجاك روسو قال دركين قال فرويد قال فلان من هؤلاء الكفرة الفجرة وأما أن تقول قال محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأما أن تقول إن شريعة الله تقضي بكذا وتقول كذا هم لا يريدون هذا ينادون بفصل الدين عن الدولة قال طاغيتهم السادات من قبل لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة ونقول كذبت وكذب كل من سار على هذا المنوال الخبيث إن عندنا سياسة ولكنها سياسة شرعية سياسة نطبق فيها مبادئ ديننا العظيم المبارك هؤلاء يريدون الإصلاح ويرون الإصلاح أن تعقد الناس وأن تجرح مشاعرهم بكلمة الدين وكأن الدين الآن صار جرحا للمشاعر حتى إن الشعوب وللأسف الشديد قد أثرت فيها هذه اللوثة وأصابها هذا المرض الخطير بلغني أمس فقط أن إحدى أخواتنا المباركات حفظها الله تعالى معها ورقة عنوانها ماذا لو طبقنا الإسلام عرضت هذه الورقة على أخت من الأخوات الكريمات أيضا نسأل الله أن يهديها ويتوب عليها بمجرد أن قرأت عنوان الورقة ماذا لو طبقنا الإسلام ألقت الورقة وقالت أنتم تريدون أن تعقدون أنتم تريدون أن تفعلوا بنا كذا الإسلام أصبح الآن عقدة الإسلام نعم لأن الغرب صور الإسلام على أنه إرهاب وعلى أنه تطرف صور الإسلام على أنه ما هو إلا قطع لليد وجلد للظهر وكذا وكذا من أمور الحدود والتعزير التي تعلمونها في شريعة الله عز وجل وهكذا كان يقول الطاغية المتنحي كان يصف أهل الإسلام بأنهم إرهابيون ولابد من الحد من الإرهاب ولابد من القضاء على الإرهاب وأنا والله أذكر خطابه ولازلت الذي القاه في المولد ألقاه في المولد النبوي وكان يقول إن هناك خطرا لابد من الحذر منه هو الإرهاب والسلفية يقصد بالإرهاب الإخوان هذه الجماعة المحظورة كما يسميها هؤلاء المجرمون ويقصد بالسلفية من يدين بمنهج الكتاب والسنة ويقول نعود إلى شريعة الله عز وجل وتطبيق شرع الله أصبح الإسلام عندهم إرهاباً وتطرفا ورجعية وتخلفا فأصاب هذا المرض كثيرا من الناس وصرنا وللأسف الشديد نحتاج إلى أربع سنوات قادمة على الأقل يعني مدة الرئاسة الجديدة حتى نفهم الناس ما هو الإسلام وما معنى أن تطبق شريعة الإسلام وما هي خصائص الإسلام ومحاسنه التي يجب أن يعلمها الناس وأن يفقهوها فنسأل الله أن يعيننا على فهم الإسلام وتفهيمه الإخواننا ونسأل الله ألا يهدي أن... أن نسأل الله عز وجل أن يهدي الأوقاف فلا يمنع عباد الله من مساجد الله عز وجل كفانا ما مضى وكفانا ما كان ولن نسمح بما يكون إلا أن يكون على مراد الله عز وجل وفي مرضاته تبارك وتعالى إذن فكل نريد الإصلاح، وهذا الليبرالي الخبيث يرى الإصلاح في الحرية الكاملة، كما ذكرت لك من قبل، التي لا يحدها حد ولا يسدها سد ولا يقيدها قيد أي قيد والدين عندهم من أعظم القيود، فلا بد أن تفك هذا القيد وتعيش كما تريد وتفعل ما تشاء دون أن يكون لأحد عليك وصاية ولا يكون لأحد عليك أمر حتى ولو لله هكذا يريدون لا نريدها دينية بل نريدها مدنية لا نريدها دينية بل نريدها مدنية حتى ما بيقيدوش الكلام مدنية بمرجعية إسلامية لا مش عاوزين أي مرجعية إسلامية والغير إنما هي شرعية الشعب كان أول مرة أسمع كلمة شرعية الشعب الشعب يشرع من دون الله عز وجل من دون الله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله من إمتى كان عندنا شرعية دولية وشرعية شعبية وشرعية كذا وأين الشرعية الربانية لماذا ليس لها وجود وسر وغيابها سر كل ما نحن فيه من الفساد والضلال والضياع والدمار نسأل الله أن يحكم فينا شرعه وهناك إصلاح آخر على الطريقة الربانية المحمدية وأنتم تذكرون الشعار الذي رفعناه من قبل نعم للإصلاح والتغيير على هدي البشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم إننا نحتاج أيها الإخوة الكرام إلى وقفة منصفة صادقة يتبين لنا فيها الحق ونصل بها إلى ما نريد من الخير هذه الوقفة مفادها أن هؤلاء الشكام الظلمة الطغاة الجائرين لا يظلمون الرعية إلا وللرعية سبب في هذا الظلم والرعية طرف في هذا الظلم وعليهم جانب كبير من جوانب ظلم الحكام الرعية هل هذه طريقة أخرى تريد أن تدخل بها علينا حتى تبرر أفعال الحكام كما كنت تخاف من قبل أن يمسكك لا والله ليس الأمر كذلك أبداً ولكنه الحق والإنصاف والبحث عن الطريق الحقيقي للإصلاح حتى يأتينا من يحكمنا فيحقق فينا العدالة التي نريد إننا جميعا نريد الحرية ونريد العدالة ونريد الاستقرار ونريد الأمان من الذي لا يريد هذا؟ إن أول من يبحثون عن هذا هم من يدينون بدين الله عز وجل ومن يدعون إلى الله تبارك وتعالى يا إخوة نحن كنا في ليل أو نهار نترقب في أي لحظة أن يطرق بابك طارق ويقول للتعالى إن تقولت كذا بارح ومطلوب تعالى في أي وقت وأنتم تعرفون زوار الفجر الإسلاميون عانوا كثيرا كل من دعا إلى الله عز وجل أنا لا أخصص جماعة دون جماعة ولا قوما دون قوم كل من دعا إلى الله عانى كثيرا سواء كان إخوان ولا سلف ولا جماعة إسلامية ولا كذا كل هؤلاء ذاقوا المرار من الفجار وأنا لو يعني لعل قصصت عليك من قبل شيئا من هذا فمن الذي لا يريد الأمان ولا يريد الحرية؟ ولكننا نريد حرية منضبطة بشرع الله عز وجل نريد حرية تتبين فيها الحقائق مش تبقى حرية يومين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا ست شهور وأعدين طول الوقت خايفين يا ترى اللي جاي ايه ماذا سيكون بعد هذا يا ترى ماذا سيحدث حتى لما فكرنا ننشئ دورة علمية هنا في مسجدنا هذا خشينا أن توقف في أي وقت، في أي لحظة. يا ترى ماذا سيحدث؟ يا ترى ماذا سيقولون لنا؟ وأنا أحذر الأوقاف أن تتحدى الشعب الذي يريد الله. أحذرهم، أحذرهم من هذا. أقول، أيها الأخوة الكرام، هناك إصلاح على الطريقة الربانية، ولا بد أن نتبين من خلال هذه الطريقة أن الرعية من أسباب فساد الراعي هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال وفساد الراعي من فساد الرعية فإذا صلحت الرعية ولا الله عليها من يصلحها وهذا كلام شيخ الإسلام ابن القيم تلميذ ابن تيمية رحم الله الجميع له كلام رائع يقول فيما معنى كلامه إن لم أستطع نقله لفظا وتأمل حكمته تعالى في أن جعل ملوك العباد وأمرائهم وولاتهم من جنس أعمالهم اسمع وتأمل حكمته تعالى في أن جعل ملوك العباد وأمراءهم وولاتهم من جنس أعمالهم بل كأن أعمالهم ظهرت في صور عمالهم فإذا استقاموا استقامت ملوكهم وإن عدلوا عدلت عليهم وإن جاروا جارت ملوكهم وإن ظهر فيهم المكر والخديعة فملوكهم وأمراؤهم كذلك فملوكهم وأمرأهم كذلك وإن منعوا حق الله عز وجل عليهم وبخلوا به منع الملوك عنهم أو منع الملوك حقهم لديهم وبخلوا به عليهم اسمع في المقابل بالضبط وحدة بوحدة منعوا حقوقهم التي لهم عليهم وبخلوا بها عليهم وَإِنِ اسْتَخْرَجُوا مِمَّنْ يَسْتَضْعِفُونَهُ مَا لَا يَسْتَحِقُّونَهُ اسْتَخْرَجَتْ مُلُوكُهُمْ مَا لَا يَسْتَحِقُّونَهُ مِنْهُمْ بِالْقُوَّةِ بِالْقُوَّةِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَكُوسُ وَالْوَظَائِفُ وَكُلُّ مَا يَفْعَلُونَهُ وَكُلُّ مَا يَسْتَخْرِجُونَهُ مِمَّنْ يَسْتَضْعِفُونَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ يستخرجه منهم ملوكهم بغير حق أيضا إلى أن قال فحكمة الله تأبى أن يولى علينا علينا يعني على زمان ابن القيم رحمه الله زمان العلم والفضل وإقامة السنة زمان كانت تطبق فيه الشريعة ولو إلى حد ما ولكن الآن أين هي الشريعة يقول فحكمة الله تأبى أن يولى علينا في مثل هذا الزمان أمثال أبي بكر وعمر فضلا أمثال معاوية وعمر بن عبد العزيز فضلا عن أبي بكر وعمر بل ولاتنا على قدرنا وولاة من قبلنا على قدرهم كلام واضح جدا بل ولاتنا على قدرنا وولاة من قبلنا على قدرهم وليتبين لك أيضا أن الشعوب من أسباب أو أن أفعال الشعوب من أهم أسباب جور السلطان وطغيانه حديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث عظيم فيه المعادلة مستوية والأمر إنما هو على الطرفين كليهما الحكام والمحكومين هذا الحديث رواه ابن ماجة والحاكم وصححه الألباني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كنت عاشر عشرة رهط من المهاجرين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه، فقال: يا معشر المهاجرين خمس خصال أعوذ بالله أن تدركهن، وأنا لن أطيل في شرح الحديث، فمبانيه تدل على معانيه. خمس خصال أعوذ بالله أن تدركهن. أولها قال عليه الصلاة والسلام. ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا هذه أول خسلة إذا ظهرت الفواحش في الناس وأعلنوا بها ابتلاهم الله عز وجل بأمراض ما كانوا يسمعون عنها من قبل وما سمع بها أسلافهم من قبل سرطانات وفيروسات كبدية وإيدز وكذا وكذا بسبب ظهور الفواحش وإعلان الناس بها وأنا أظن أن هذا لا يحتاج إلى تعليق ولست بحاجة أن تنظر إلى هذه القنوات الفاجرة التي تعرض الصور العارية حتى في الإعلان عن الطعام والشراب حتى في الإعلان عن الطعام والشراب تأتي امرأة ترقص شبه عارية لتقول لك اشتري كذا أو خذ كذا واستفد من كذا حتى ما يتعلق بأمور النساء الخاصة جدا التي يستحي الإنسان من ذكرها حتى أمام الصيدلي أو غيره أو أمام الطبيب هؤلاء يعرضونها هكذا ويمثلونها تمثيلا حركيا واضحا هناك قنوات متخصصة في عرض الفجور هناك مواقع إباحية يجلس أمامها شباب المسلمين شبابنا شبابنا الثائر الذي يريد حرية كثير منهم يجلس أمام هذه المواقع الإباحية القذرة لو نظرت إلى شريحة كبيرة من الشباب وأخذت جوالاتهم وهواتفهم لوجدت عليها صوراً قذرةً داعرةً فاجرة يرسلها بعضهم إلى بعض عن طريق البلوتوث وغيره الشوارع تبرج وسفور وعري مصدره فقدان الغيرة من الرجال أو من بعض الرجال والدياثة فيهم وخلاعة النساء وفجورهن والعياذ بالله تعالى إلى أن وصل الحال إلى علاقات من الحب المحرمة وهواتف ويتصل الرجل بالمرأة أمام زوجها وتكلمه المرأة ولا تخاف رقيبا ولا شيء ولا كذا ولا كذا زوجها موجود قائم معها غير بعيد عنها وهي في الوقت ذاته تماشي رجلا آخر وزوجها قد يعلم بهذا ومن أجل أنها تعطيه مالاً أو لأن مرتبها أكبر من مرتبه قد يتغاضى عن شرفه والعياذ بالله تعالى ويترك المرأة تسير كيف أرادت هذه فواحش فإذا ظهرت هذه الفواحش وعمت وانتشرت بهذه الطريقة القذرة القبيحة وكلها من أسباب الاختلاط من أسباب الاختلاط القذر الذي يقول العالمانيون أنتوا ناس متشددين أنتوا عندكم عقد نفسية كانت زينب رضوان كانت عميدة الجامعة عميدة الكلية التي كنت فيها يوما ما وتبا لها من امرأة كانت تقول ايه المشكلة في الاختلاط لازم يبقوا حاجة وحدة يبقوا مع بعض عشان يتعودوا انهم اخوات هكذا هكذا يريدون أن تنتشر الفواحش فلما انتشرت عمّة الأمراض فلما عمّت الأمراض هتولن حؤن يا أخي راجع تقارير وزارة الصحة تعلم أنه حتى الحؤن اللي كانوا بيدوها عشان فيروسي كانوا بيقللوا المفعول بتاعها بيقللوا نسبة فائدتها حتى لا يشفى أحد من المرض أسأل الله عز وجل أن يقتلهم قتله وأن يرينا فيهم عجائب قدرته مش بس يعني يرينا فيهم في الدنيا والآخرة حسب أن الله هو نعم الوكيل في هؤلاء الطغاء الفجرة عاوزين يقللوا نسبة السكان يقللها ازاي يدخل مواد مسرطنة في البلد ويوزعها على الناس ثم إذا أتها بالدواء يقلل نسبته أو يعدمها عشان يموت الناس واحد خاد الخمسة واربعين حؤن ومع ذلك لم يشفى طبعا الشفاء بيد الله عز وجل ولا شك ولكن هذه أسباب لماذا لم تتحقق الأسباب المجرمين السفلة لعبوا حتى في الأسباب يا أخي فليدمرهم مسبب الأسباب إذن هذا هو الواقع الذي نعيشه ظهرت الفواحش فعمت الأمراض الخصلة الثانية قال عليه الصلاة والسلام وتأملوا في ذا كويس جدا جدا ذنب واحد يقابله ثلاث عقوبات من أعظمها جور السلطان ذنب واحد قال وما نقص قوم المكيال بس فقط وما نقص قوم المكيال إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان بس عقوه ذنب واحد فقط بيبيع حاجة وأعطى للرجل أقل مما يستحق أو كال للرجل أقل مما يستحق نقص منها جراما جرامين عشرة فقط, فقط يكون هذا إذا عم وانتشر في الناس سببا في جور السلطان وسبباً في الفقر والشدة وسبباً في الدمار الاقتصادي الذي تعانيه الأمم عشان كده لما كنا من أولي الإخوة بعضنا يظلم بعضاً ونستزعل من الكلام لا هذه هي الحقيقة وهي سبب من أسباب ما نحن فيه قال عليه الصلاة والسلام خصلة الثالثة وما منع قوم زكاة أموالهم مع فلوس متلتلئ بس أكيد يعني مش توصل لمليارات وتريليونات كما كانت مع هؤلاء المجرمين لكن عنده مال يكفيه ويزيد ويفيض عن حقه وحده ومع ذلك لا يخرج زكاة ماله يقول أنا تعبت في هذا المال أنا بذلت فيه كذا أنا فعلت كذا لم يأتني أحد بشيء من عنده قال عليه الصلاة والسلام وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا انظروا كيف حقرهم الله عز وجل وكيف جعلهم أوضع وأحط من البهائم حتى إنه تبارك وتعالى لا ينزل المطر من أجل هؤلاء بل من أجل البهائم ولولا البهائم لم يمطروا قال وما خفر قوم العهد نقض العهد فيما بينهم تواعدوا ثم أخلف أحدهم وعده ونقض عهده وقال اتني بالشهيد واتني بالوكيل واتني بالأوراق وإن كان معك شيء ففعله وأعلم في خيلك اركبه لا لا لا هون عليك لنا يوم نقف فيه أمام الملك إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم ستعلم في المعاد إذا التقينا غدا عند الملك من الظلوم هون عليك نقض العهد فيما بينه وبين أخيه وعم هذا وانتشر في الناس فما العاقبة قال وما خفر قوم العهد؟ إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم فأخذ بعض ما في أيديهم قال عليه الصلاة والسلام عشان تستقيم المعادلة وعشان برضه ما تقولش انت جاي ترميها كلها علينا لا قال عليه الصلاة والسلام وما لم تعمل أئمتهم بما أنزل الله في كتابه إلا جعل الله بأسهم بينهم هذا حديث واحد أيها الإخوة الكرام من كلام النبي الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم إذن عرفنا الأسباب وعرفنا أسباب الفساد والإفساد الذي نعانيه والظلم والجور الذي نشكوه إلى الله وحده فما العلاج إذن وما الحل لهذه المشكلة وما المخرج من هذه المعضلة المخرج في الإصلاح على منهاج النبوة هذا الإصلاح الذي يشمل الفرد والأسرة والمجتمع كله هذا الإصلاح الذي يقوم أول ما يقوم على إصلاح العقيدة وتحقيق العبودية والتوحيد لله عز وجل وهذا أول أصل من أصول الدعوة إلى الله على المنهج السلفي الدعوة إلى التوحيد التوحيد الذي هو حق الله على العبيد نحن أحوج ما نكون أيها الإخوة أفرادا وأسرا ومجتمعات إلى تحقيق التوحيد لله تبارك وتعالى وإلى صدق الإيمان بالله عز وجل إيمانا خالصا من القلب ليس إيمانا باللسان فقط وليس عملا بالجوارح وأنتم تعلمون الإيمان اعتقاد وقول وعمل ولابد أن تجتمع هذه الأركان الثلاثة ولا ينقص منها شيء اعتقاد وقول وعمل حتى لا تقع في ضلال المرجئة ولا تقع في ضلال الخوارج ولا غيرهم من الضالين هذا هو الإيمان وهذه هي حقيقته نريد أن نوحد الله عز وجل توحيدا حقيقيا أن نفهم أن لا إله إلا الله منهج حياة فيعظم يقيننا في الله تبارك وتعالى فلا تكون عبادتنا إلا لله عز وجل ولا يكون خوفنا إلا من الله تبارك وتعالى ولا نتوكل إلا عليه ولا نرجو سواه نريد أن نكون صادقين في توحيدنا فننسب الفضل إلى الله وحده لأنه ما من فضل إلا وهو عز وجل واهبه وحده ولذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يثني على ربه تبارك وتعالى بأنه نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده وأنا أنبه إخواننا الكرام وأذكرهم بهذا عشان ما حدش يطلع يقول إحنا اللي جبناها لكم على طبق من فضة وانتوا قاعدين كنتوا سلبيين طول السنين اللي فاتت ويدوب نطقتوا دلوقتي كفاكم بقى كفاكم كفاكم رسول الله قال وهزم الأحزاب وحده الله ليس البشر الله يريد قبل أن يريد الشعب فانسبوا الفضل إلى الله عز وجل فذلك من تحقيق التوحيد لله تبارك وتعالى لا إله إلا الله منهج حياة يطبق عليك في كل أمر من أمور حياتك ليست مجرد كلمة تقولها بلسانك ولا مجرد فعل تفعله في المسجد ثم تخرج وتعيش كيف شئت لا بل لابد أن تعيش بلا إله إلا الله ومن بين مقتضيات لا إله إلا الله أنه لا حكم إلا لله إن الحكم إلا لله فمن الذي يشرع أحكاما للبشر من دون الله عز وجل فتطبيق الشريعة أيها الإخوة الكرام وإن كنا نقول أنه له وقته وأنه, وأنه لم يحن الوقت الآن لتطبيقه في الناس سب نظرا لظروف سياسية وظروف اجتماعية وكذا وكذا قدام الكلام ده مش بنقوله كذا وخلاص وعدين الموضوع نطبق أو منطبقش تطبيق الشريعة ليس أمرا مستحبا يا إخوة ليس أمرا مندوبا إليه أو مباحا أو أنت مخير فيه تفعل أو لا تفعل لا لا كلا إن تطبيق شريعة الله عز وجل فرض لأنه من أعظم مقتضيات لا إله إلا الله إن الحكم إلا لله شرع لكم من الدين هو الذي شرع الله تبارك وتعالى فلابد أن تعتقد أن تطبيق الشريعة دا فرد ولكن حينما يتيسر أمره نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا أمر تطبيق الشريعة فينا وكما أرانا يوما في الظالمين والطغاة أن يرينا يوما تقام فيه شريعة الله عز وجل اللهم آمين فلا بد من تحقيق التوحيد الناس الذين يشكون من الظلم وهم لا يمانعون أبدا من أن يكون غير المؤمن كالمؤمن في كل شيء وأنه أخ لنا وهذه أخوة لا بيننا وبين غير المسلمين كما أقول كثيرا بر وإحسان شفقة ورحمة لكن الحب والأخوة كلمة أخوة لا تطلق إلا على من وحد الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة المؤمنون وليس غير المؤمنين كذلك أنت تشكو من الظلم وتشكو من الطغيان وتعاني من حبس الحريات ثم أنت تشرك بالله عز وجل تذهب إلى قبر من القبور وتستمد من صاحبه الميت مددا أو تسمع إلى قول من يقول لك إن هذا فلان يعلم فلانا هذا يعلم الغيب طب لو كان يعلم الغيب لماذا لم ينحي مبارك قبل أن تقوم هذه الثورة ويخلصنا لماذا يعلم الغيب يقدر على الاحياء والإماتة اتقوا الله هذا شرك أكبر يخرج عن ملة الإسلام حقيق التوحيد تريد أن تقول أنا أعاني من الظلم وأنت لا تحقق التوحيد فتذهب إلى ساحر أو ساحرة أو كاهن أو عراف وتصدقه بما يقول احذر احذر من أن يذهب توحيدك هباءا والعياذ بالله تعالى إذا هذه أو هذا هو الأصل الأول وهذه هي الدرجة الأولى والعظمى في الإصلاح أن نحقق التوحيد لله لأنه يا إخواننا الكرام ليس لنا ملجأ إلا إلى الله. وليس لنا ملاذ إلا بالله من الذي ينصرنا من الذي يرزقنا من الذي يعطينا من الذي يرحمنا من الذي يكفينا شر أعدائنا من يكون إلا الله فكيف نطلب أن يرفع ما من الظلم ونحن لا نحقق التوحيد لمن بيده الأمر كله تبارك وتعالى لابد أن تعتقد اعتقادا جازما أن الأمر كله بيد الله وحده وأنه تبارك وتعالى بيده تصريف القلوب وحده بيده تصريف القلوب وحده سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله استعن بالله كن صاحب يقين كن صادقا واعلم أن الله عز وجل لا يخزيك أبدا المرتبة الثانية من مراتب الإصلاح التي لابد أن نحققها أفرادا وأسرا ومجتمعات تحقيق الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم يبقى درجة الأولى التوحيد الثانية الاتباع, الاتباع الاتباع إن الله عز وجل أرسل أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم هاديًا ومبشرًا ونذيرًا وأسوة وقدوة للمؤمنين لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر فاجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوتك واجعل في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوتك في عباداتك في أخلاقك في معاملاتك اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبتدع في العبادة ما لم يشرعه لك رسول الله لقد قال عليه الصلاة والسلام صل كما رأيتموني أصلي وقال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم ووقف عليه الصلاة والسلام يصلي على المنبر بأصحابه حتى يروه ويتبعوه في نفس ومثل ما فعل عليه الصلاة والسلام فلا بد أن تتبع رسول الله في الذكر في الدعاء في الصلاة في ال يعني كل جانب من جوانب العبادة قال ابن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم أما أن تخترع كل يوم احتفالا بكذا واحتفالا بكذا واحتفالا بكذا هذا أمر لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وطالما أن هذا الأمر منسوب إلى الدين ومن سُبٌّ إلى العبادة، فهو أمر توقيفي لا تأخذه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تخترع في دين الله، لأن اختراعك وابتداعك في دين الله يتهم هذا الدين بالنقص وأنت تكمله. وقد قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في يوم عرفت اليوم أكملت لكم دينكم. اليوم أكملت لكم دينكم أكمل الله عز وجل الدين ثم تأتي أنت وتقول لا أحنا نحن نفعل هذا زيادة في الخير وتكميلا لكذا وفعلا لكذا أنت تتهم الدين بالنقص أو تتهم رسول الله بالجهل أو تتهم رسول الله بأنه علم علما وكتم. فاحذر من هذا كله كل الحذر وإن شؤم البدعة أضر ألف مرة من شؤم المعصية نعوذ بالله من البدعة وهناك بدعة في الاعتقاد وبدع في العبادات هذه البدع كانت سبباً في أن تكون 72 فرقة في النار ولا تنجو إلا فرقة واحدة وهي المتبعة كما أخبر عليه الصلاة والسلام ما عليه اليوم اليوم اليوم يعني اليوم الذي تحدث فيه الرسول الله ما عليه اليوم أنا وأصحابي أو ما أنا عليه اليوم وأصحابي رضوان الله عليهم هو دمعنا كلمة كتاب وسنة بفهم سلف الأمة رضي الله عنهم ورحمهم جميعا هذا هو الإصلاح في الاتباع ثم يأتي الركن الثالث والأصل الثالث وهو التزكية تزكية النفوس وتطهيرها من أدران الغل والحقد والحسد والطمع والشهوة وحب المال وحب النفس والاستئثار بالأمر والأنانية وكره الخير للناس كل هذه أمراض خطيرة أشد من السرطان والإبز وال كلام ده أشد من هذا كله لابد أن نتخلص من هذه الأمراض لأنها لا توبق الأفراد فقط بل توبق الأمم توبق الأمم التزقية إصلاح النفوس أن تتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تكون مستقيما على الهدى حقا كتابا وسنة أن تكون سليما القلب لإخوانك من المسلمين أن تكون لين القلب إذا سمعت آية من كتاب الله عز وجل تأثر لها قلبك واهتز لها فؤادك مش شرط أنك عشان تقول أن أنت متأثر تقعد تصرخ وتنهنه وصوتك يعلى بطريقة يعني تؤذي من حولك وقد تفسد عليك صلاتك لا إنما البكاء بكاء القلب إذا بكى القلب حقا دمعت العين حقا وأما أن يعلو صوتك بمجرد ما يعلو صوت القارئ أو صوت الإمام كده وخلاص لا ليس الأمر هكذا أبدا ليس الأمر هكذا نريد قلبا طاهرا سليما نريد ضميرا مستيقظا يخاف الله عز وجل ويراقب الله عز وجل قبل أن يراقب البشر وقبل أن يراقب المفتش وقبل أن يراقب الموجه يراقب الله الذي لا تخفى عليه خافيه إذا خلى بنفسه يتذكر أن له ربا يراه ويسمعه إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسب الله يغفل ساعة ولا أن يخفى عليه يغيب نريد أن نصلح معاملاتنا نريد أن تطهر ألسنتنا أن تطهر ألسنتنا إن كثيرا من الناس بذيء اللسان إلى حد بعيد مع أنه يقرأ القرآن وقد يكون من حفاظ القرآن ويقرأ في القرآن ادفع بلته هي أحسن ويقرأ في القرآن ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة ومع ذلك تراه في وقت الغضب لسانه كالسيف أو كأنه معول يغرس في الطين فيستخرج أقبح القبيح ويلقيه في وجوه الناس اتق الله عز وجل فإن هذه الكلمة قد توبقك وإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء هذا باختصار شديد هو جانب التزكية فإذا أردنا الإصلاح أيها الإخوة فلابد من تحقيق هذه المراتب والدرجات الثلاثة والأصول هذه المراتب والدرجات الثلاث لا بد من تحقيق هذه الأصول الثلاثة التوحيد والاتباع وتزكية النفوس أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصالحين المصلحين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله رب العالمين حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الكرام هذه أركان ثلاثة لا بد أن نحققها حتى يتحقق لنا الإصلاح ومن جانب آخر بل وهو في نفس الجانب وهو أساسه لا بد أن يصلح كل واحد منا نفسه أولاً حتى يستطيع أن يصلح أسرته ويصلح مجتمعه. لا بد من إصلاح النفوس أيها الإخوة إصلاحا كاملا على هذه الأركان الثلاثة التي ذكرناها توحيد واتباع وتزكية لهذه النفس قال الله عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وقال الله عز وجل وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون فلا بد أخي الحبيب أن تصلح نفسك اجلس مع نفسك جلسة متأنن محاسب كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم وتهيأوا للعرض الأكبر على الله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية حاسب نفسك أخي الكريم لماذا تصور نفسك دائما أنك رجل معصوم لماذا ألا تخطئ أبدا ألا تقع في زلل أبدا هل أنت الطاهر النقي التقي الزكي وحدك والناس كلهم مذنبون وعصاة لماذا لا تحاسب نفسك لماذا إذا شتمك إنسان يوما بدلا من أن ترد الشتيمة بعشرة أمثالها على عكس ما أمرك ربك لماذا لا تقف مع نفسك وتقول فيه سبب فيه ذنب أنا فعلته اليوم يا أخي لقد كان بعض السلف رحمهم الله تعالى يعرف أخلاقه مع ربه وحاله مع ربه من أخلاق زوجته وأخلاق دابته فيه ذنب عملته النهاردة هو السبب فيما أصابني هو السبب في الكلمة اللي قالت لي هو السبب في الظلم اللي أنا متعرض له هو السبب في الظلم اللي إحنا متعرض له على المستوى الاجتماعي العام لماذا لا نحاسب أنفسنا لماذا لا نراجع أنفسنا مراجعة صادقة إذن أصلح نفسك بتحقيق العبودية لله عز وجل وبتحقيق العبادة والمحافظة عليها أن تكون على الهدي النبوي وأن تقصر في العبادات انت عمال شاغل نفسك قاعد ليل ونهار قدام الأخبار شالوا فلان وضعوا فلان شالوا نظيف وضعوا شفيق رفع كلاهما جاء شرف نسأل الله أن يكون شرفا لماذا تشغل نفسك بهذا ليلا ونهارا خلص أنا عرفت الأخبار علي أنا واجب في نفسي لابد أن أفعله لماذا لا نحافظ على الصلوات في أوقاتها وإذا صلينا ننقر الصلوات نقرا لنتابع الأخبار هنا أو هناك لماذا لا نحضر إلى الصلوات في أول الوقت لماذا لا نحضرها ونحضر تكبيرة الإحرام لماذا نحضر في الركعات الأخيرة لماذا إخواننا وأحبابنا هنا المجاورون للمسجد لا يأتون إلى المسجد إلا بعد أن يكاد الإمام ينتهي من خطبته أو تقام للصلاة لماذا؟ لماذا؟ هذا إصلاح لابد من تحقيقه في نفسك أخي الكريم كفايا بقى لن نظل طول عمرنا يجامل بعضنا بعضا ويقول أنت كذا وأنا كذا وإحنا. لا أنا الأوان أن نتصارح حتى نستقيم ثم نريد إصلاحا أسريا لابد من إصلاح أسرتك أخي الكريم أصلح نفسك وأصلح أسرتك أنت راع ومسؤول عن رعيتك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم والرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها لماذا تضيع رعيتك يا رجل؟ لماذا تترك ابنتك وامرأتك تخرج إلى الشوارع من غير حجاب، لماذا تترك امرأتك تأتي إلى الأسواق وهي التي تشتري وهي التي تفعل كذا، ولا بد أن تلاطف الرجل الخبيث، ولا بد أن تكلمه كلاما رقيقا، وربما طلب منها شيئا من أجل أن يرخص لها السعر. يا رجل خليك رجل. لماذا تترك امرأتك هكذا؟ لماذا تترك أولادك وأبنائك في أحضان القنوات الماجنة الفاجرة أمام المسلسلات والأفلام والمواقع والإنترنت يفعل ويسمع ويقرأ ويشاهد ويرى فيخرج إنسانا خبيثا تجمعت فيه كل هذه الفواحش والأدناس والأرجاس الموجودة في شدة هذه المواقع والقنوات لماذا لا تربي ولدك على الكتاب والسنة هنا في الكيمان أكثر من كتاب يحفظ إخواننا ومشايخنا فيه القرآن ابنك فين؟ أين ولدك؟ لماذا لا تأطره أطراً على أن يتعلم كتاب الله عز وجل ويجلس تحت أقدام السيوخ ويتعلم ويقرأ يتعلم حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم تؤلمه الأمن كم يمنعنا؟ أسأل الله عز وجل أن يؤمننا من هذا الأمن لكن الآن لا حجة لك كتاب مفتوح مفوش الآمن ما كانش بيمنع الكتاتيب كانت موجودة شيخ الأزهر كان بيمنعها السابق لكن الآمن ما كانش يمنع الكتاتيب حفظ ولدك كتاب الله عز وجل حفظه حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم رب ابنك على على سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام كفاءنا ضياع وتضيع لأولدنا شبابنا وقفين على النواصي ليل وانهار بين مغازلة ومعاكسة وكلام قبيح وهياف منقطعة النظير امتى هنتربى بقى؟ امتى هنربي أنفسنا وأولادنا؟ عاوزين أسرة؟ لما أدخل بيتك ألاقيه بيت رجل سني سني حقا متابع لسنة محمد صلى الله عليه وسلم مش يبقى مسلم ويجي يصلي يصلي, يصلي الركعتين ويطلع ومرته ماشية كده وبنته ماشية متبرجة وبتكلم شباب وعشته خربانة في البيت تروح البيت تلاقي صور معلقة صورة مين دي صورة الفنانة الفلانية عشان بنتي بتحبه يا رجل وهذه وهذا من هذا اللاعب الفلاني ولدي يحبه طب في فين؟ الملائكة خلاص امتنعت عن دخول البيت عندي قنوات فاجرة منكرة أشلها سرعة عندي أموال في بنوك ربوية أنا أطعم نفسي وأولادي من حرام فان بقي أنا أتقي الله عز وجل بشتغل في وظيفة مكيس يوم السبت أمضي لنفسي لحد يوم الخميس واه رب اتق الله ولا تطعم نفسك سحتا ولا حراما عايزين نتربى بقى عايزين نغير ما بأنفسنا حتى يغير الله ما بنا ما هو فينا يا إخوان فينا إذا استطعنا أن نربي فردا مؤمنا وأسرة مستقيمة نكون مجتمعا مستقيما مؤمنا مجتمعا خاليا من الرشوة خالياً من الرشوة التي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فيها ثلاثة لعن الله الراشي والمرتشي والرائش الوسيط اللي بينهم اللي جاي يقوله هو بس البيه بيقولك عايزين كبايت شاي فقط هذا ملعون مطرود من رحمة الله لماذا تقول لهم ما, ما كانوش بمشهولنا أمورنا إلا كده تستاهل لو أننا جميعاً وقفنا رجالاً رجالاً بحق مش رجالاً بقى في المظاهرات والثورات تطلع تصرخ وتنزل تاني لا الرجال بأفعال أن تكون إيجابياً بعملك قال لك مش أخلص لك دي إلا بكرة لا هتخلصها دلوقتي أنت مطالب أن تخلصها دلوقتي وإلا هبعت شكه في المكان الفلاني وهي كذا وإطلع وهي بعت وتحرك يمين وشمال وإعمل في إيه كفانة سلبية كفانة هي هي دي السلبية الحقيقية التي جرأت هؤلاء علينا المرور مثلا كان يقاب لك يقول لك اكتبها لك ايه كده هو ما عليكش اي مخالفات وانت تقول له اكتبها اللي انت عايزه رئيس ليه اكتبها اللي هو عايزه ان شاء الله ما كتب قطعت يده وانتم قد رأيتم كيف احرق الله مبناهم حرقا ووقف الاخوة وهم الذين اطفعوه مع ان الاخوة شافوا المرار منهم رأوا المرار من المرور عايزين نتقل الله عز وجل لا تكن سلبيا نريد مجتمعا ليس فيه رشوة ولا وساطة ولا محسوبية مجتمعا شريفا كل يؤدي عمله كما يجب إذا تأخر يعاقب ولا يغضب إذا عوقب لأن هذا هو الحق لا يغضب إذا عوقب لأن هذا هو الحق نريد مجتمعا طاهرا يخلو من التبرج يخلو من السفور يخلو من المنكرات يعم فيه الحياء يشيع فيه شيء اسمه الخجل يا أخي خجل أين هذه الكلمة ما لها نسية نريد مجتمعا يعمه الأمن والسلام والمحبة بين المؤمنين والرحمة والشفقة بغير المسلمين أنا بقوله الرحمة والشفقة بغير المسلمين مش عشان هو نصران كل ما تقابله تضربه وتشتمه وتعمل فيه لا ليس هذا من دين الله عز وجل والله العظيم لو طبق الإسلام تطبيقا حقيقيا لعاش النصارى وغير المسلمين أنعم عيشة على الإطلاق وهم لو أنهم يقرؤون التاريخ سيذكرون هذا كان النصارى استنجدوا واستغاثوا بعمر بن العاص حتى يخلصهم من أصحابهم على دينهم من الرومان من شدة ما كانوا يفعلون بهم نريد أن نكون مجتمعا مؤمنا حقا صادقا حقا ونريد أيضا إصلاحا شاملا في كل شيء إصلاحا اقتصاديا إصلاحاً عسكرياً إصلاحاً سياسياً ولا بد وهذه الخطوة التي حدثت ينبغي وأنا أطالب بهذا الجميع سواء من إخواننا المشتركين في الأحزاب السياسية من, من الإخوان أو من غيرهم ممن لا يشارك في هذا ولا يرى الدخول فيه أن تكون نية الكل أن هذا الذي حدث خطوة إلى تطبيق شريعة الله عز وجل خطوة إلى تطبيق شريعة الله عز وجل ونريد أيضاً إصلاح المساجد إصلاح المساجد يا إخواننا ويا أحبابنا من رجال الأوقاف اتقوا الله ولا توقفوا المساجد كان شعارنا وكل ما دخل الأوقاف موقوف فاحذروا من هذا واتقوا الله عز وجل في هذا فتحت دورة علمية مثلا لتعلم الناس كتاب الله والفقه في دين الله عز وجل وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم لماذا تمنعها لماذا تحول بين الناس وبين سماع الحق معرفة الحق مش معاها تصريح الدين وتصريح وخليه يتكلم وكن رجلا لا تكن تبعا يقول لك ادي تدي يقول لك ابنى تمنع خليك راجل انت مستقل خليك مستقل اما يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا اماء الله مساجد الله نحن نقول لا تمنعوا عباد الله مساجد الله لا تمنع الدعاة إلى الله مساجد الله وإلا فوالله لن نسكت بعد اليوم بإذن الله عز وجل لن نسكت بعد اليوم ولن نغير إلا على قدر ما ينبغي وتبعا لمنهج المصالح والمفاسد أيضا لن نخالف منهجنا بإذن الله تبارك وتعالى من إصلاح المساجد إصلاح أئمة المساجد مش أي واحد داخل لا أستطيع أن يقرأ الفاتحة فراءته باطلة ويصلي بالناس المساجد كانت هي المراكز الإسلامية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بل وإلى عهد قريب هي المجامع متى كانت المساجد أوكارا للإرهاب إلا في عهد مبارك ومن قبله من الطغاة أهلكهم الله عز وجل نريد أن تعود المساجد مساجد طاهرة وأيضا نريد أن يتقي الله أئمة المساجد وخطباؤها وعمالها وأن يحافظوا على هذه المساجد العظيمة هذه بيوت الله لكن أنت تروح بنفسك أنت تروح بنفسك وتقول لهم دول عاملين دورة علمية وبيلموا فلوس عشان يبنوا دورة مية لل... ايه ايه. هم أجرموا عملوا جريمة والسلفيون منتشرون في المسجد هناك ويفعلون يا، أنت ترشد إذن؟ أنت طلعت مرشد بقى نسأل الله الهداية للجميع اتق الله اتق الله وساهم في إصلاح بيت الله لا في إفساده نريد أيها الإخوة الكرام صلاحا وإصلاحا عاما شاملا يشمل كل شيء ونريد أيضا أن نكون رجالا وأن هذا لكم أنتم أيها الجالسون أمامي نريد أن نكون رجالا هذا الداعية إلى الله عز وجل يقف لك على المنبر ويقول الكلمتين اللي ممكن يروح فيهم في دهية طبعا ده كان قبل 25 يناير نسأل الله اللي يكون هذا بعد هذا وإنت تطلع تقول يا سلام كلمتين إيه في الصميم دراج الشجاع دراج البطل ولما يؤخذ ما نشوفش واحد فيكم يتنفس نفس خليكم رجاله كونوا وحدة مع إمامكم أو مع خطيبكم أو مع من تستمعون إليه وبرضو بالطرق المشروعة بالطرق المشروعة يا أخي سبحان الله شباب الفيسبوك يتوحدون ويقفون هذه الوقفة الصلبة القوية حقا وشباب المساجد متفرقين ومتشعبين يحضر معنا هنا أحياناً وكلاء نيابة محامين ضباط شرفاء أو مناء شرطة شرفاء طبعاً غير في ناس تانية غير شرفاء نريد أن يكون هؤلاء مع الدعاة إلى الله عز وجل نريد أن نكون صفاً واحداً أصلحوا ذات بينكم اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم أقول هذا للسلفيين السلفيين وللإخوان وللجماعة الإسلامية وللجماعة التبليغ ولهؤلاء ولهؤلاء اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم لا تنسى أنك أخي لا تنسى أنك أخي لكن تعدي لأننا سلفي وانت إخوان ولا أنت تبليغ ولا أنا كذا ما ترميش علي السلام ليه اختلفنا في قضايا منهجية أنت لك من يفتيك وأنا لي من يفتيني فيها ولو رجعنا أنا وأنت إلى الحق لاستقامت أمورنا لكن نحن على أي حال إخوة لا ننسى أبدا أننا إخوة أما أن يحارب بعضنا بعضا لا اتقوا الله اتقوا الله آسف جدا أطلت عليكم لكنه الإصلاح والتغيير الذي والله بإذن الله عز وجل لو طبقنا هذه الخطبة على أنفسنا الآن وأنا محدثكم لو طبقها على نفسه وأهله ومن حوله وكذلك أنتم فأبشروا بالصلاح والإصلاح الذي يعم مجتمعنا كله حين نكون مجتمعا مؤمنا صادقا أمينا يخرج من بيننا الحاكم المؤمن الأمين الصادق الذي يحكمنا بشريعة الله عز وجل آسف مرة أخرى على هذه الإطالة اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم عليك بطاغية ليبيا اللهم عليك بطاغية ليبيا اللهم أهلك هذا القذافي المجرم يا رب العالمين اللهم اقصن ظهرة اللهم زلزل الأركانة وهدم بنيانه وقوض سلطانه وأرن فيه عجائب قدرتك اللهم احق دماء المسلمين وقهم شر هذا المجنون يا رب العالمين اللهم احق دماء المسلمين وقهم شر هذا المجنون الظالم يا رب العالمين اللهم عليك به فإنه لا يعجزك اللهم كما نحيت من قبله فنحه ونح غيره من طغات الأرض وأرنا فيهم آية من آياتك اللهم يا حي يا قيوم لا تمكن لظالم أبدا اللهم لا تمكن لظالم أبدا اللهم قد سئمنا الظلم فلا تمكن لظالم من اللهم قد سئمنا الظلم فلا تمكن لظالم من أبدا اللهم قد مللنا من تغيان العبيد فلا تمكن لطاغية من العبيد وأنت رب العبيد يا حي يا قيوم برحمتك تولى أمر إخواننا في ليبيا إحق ندماهم إحقن إحقن فرج همهم نفس كربهم قوى شوكتهم انصرهم على عدوهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم وانصر إخواننا في فلسطين وانصر إخواننا في الشيشان وانصر إخواننا أهل السنة في العراق اللهم نصرك الذي وعدت وأل تخير الناصحين اللهم اجعل هذه الأيام أيام إهلاك الطغاة ونصرة الموحدين اللهم اجعل هذه الأيام أيام إهلاك الطغاة ونصرة الموحدين اللهم لا تجعل لظالم علينا سبيلا اللهم لا تجعل لظالم علينا سبيلا اللهم لا تجعل لأمن الدولة على الدعات إلى الله سبيلا اللهم لا تجعل لأمن الدولة على الدعاة إلى الله سبيله ولا لغيرهم يا رب العالمين اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين وأراد مصرنا بخير فوفقه لخير لكل خير ومن أرادنا ومصرنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره واجعل دائرة السوء عليه أرنا فيها هؤلاء الطغاة عجائب قدرتك أنت الله أنت الملك الحق أنت على كل شيء قدير أنت حسبنا ونعم الوكيل فوضنا أمرنا إليك فلا تكل أمرنا إلى غيرك فوضنا أمرنا إليك فلا تكل أمرنا إلى غيرك فوضنا أمرنا إليك فلا تكل أمرنا إلى غيرك لا تأخذنا بذنوبنا، لا تأخذنا بذنوبنا، لا تهلكنا بعيوبنا لا تهلكنا بأعيبنا. أنت ربنا، وأنت حسبنا، ونعم الوكيل اللهم اجعل هذا المسجد منارة لأهل السنة والجماعة. اجعل هذا المسجد منارة للدعات إلى الله. وحل بين هذا المسجد وبين كل من يريد أن يحول بين الحق وبينه وبين السنة وبينه يا رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخوانكم أيها الأخوة الكرام قائمون على بناء بعض الحمامات في دورة المياه ل تكون عونا لإخوانكم وأخواتكم فأعينوهم ونحن وضعنا الصناديق خارج المسجد لا نستطيع أن نضعها داخل المسجد وللأسف أتينا من داخلنا فنسأل الله أن يردنا إلى الحق جميعا ردا جميلا والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 Amin. O, fiúk, aki nem érti, hogy a szentek a szentek, Tedd a húnani, hogy a kfurobb és srikabihim, elejiseli, elejisel, a وَأَنَّمَا رَدّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّمَا رَدّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ فَسَتَذَكَّرُونَ مَا اقول لكم وافوض امري الى الله وافوض امري الى الله فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله Ő hábácsírják a الله fájnak ما szíveik. A szívekben a n n n n n n n n n n n فِنَارٍ في فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا ínna künna lüküm tábga, fálán tük mgnóna الله قد حكم بين العباد وقال الذين في <تصفيق> النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما وقال الذين في خزنا جهنم مدعو ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا اولم تكن تاتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلا قالوا فدعوا وما دعاء الكافرين إلا في ظلال إن لنا نصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا يوم فعذّل معذرتهم يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم لعنة ولهم سوء قدام